قلبي الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله ومنك يا غوص الزين بحسنك تاسني بفرحي بي بفرحي الزين بحسنك تسرين العين ببنورك هلبسات ضوين بفرحي بي بفرحي بي عروستنا لها تغير يا نور حسنك الزاهي لنا مضرب حكي وامثال عروس الزين عروستنا لها تختال ورودها الغصن ميال يا نور حسنك الزاهي لنا مضرب حكي وامثال